وَماَا يَتَوبَحْران وَماَا يَتَوي بَحران هذا عذمُ فُاتُ سَائِ شَرَابُهُ وَهذَا مح أُجاج هذا ذُ فرُاتُ سَائِ شَرابهُ وهذا من ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها تأخذون لحنا طريا وتتخرجون حية تربتونها وترى الفلك فيه مواقر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وترى الفلك فيه مواقر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل, النهار النهار الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل ما ثَمَّ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِكُلِّ هَيِّنٍ لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ َ مِ قِقُميد والَّذينَ تَدَونَ مِن دُونهِ ماَا يَقونَ مِ قِفُميد إِ تَدَعهُم لا يَسعودُ عَاءكُمْ إِ تَدَرهُ ل يَتودُ عَ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلَوْ رَأَوْا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بشرككم وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُهُ وَلَا يُنَدّئُكَف اللُقَب ييا أَُهَ النَّاسُأَن تُمُلِف قَرُ إِلَ الله يا أَذِرهَن تُأَن تُفُ قَر إِلَ الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد اي شاء يذهبكم وياتي بخلق جديد ويأتي بخلق جديد وَمَا ذَا رِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيد وَمَا ذَا رِكَ عَلَى تَذِرُ وَازِرَةٌ إِذْرَ أَخْرَى تَذِرُ وَازِرَةٌ إِذْرَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَٰهًا لَّهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَإِن تَدْعُ قَلَتًا إِلَٰهًا لَّهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى كالنفس ومن تدك كافين ما يتدك كالنفس الله المصير وإلى الله المصير